بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال, فقال الكافرون هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا ترابا رجع بعيد قد علمنا ما تنقص كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف والارض مددناها والقينا فيها راسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به والنخل باسقات لا طلع نضيد إذ قل العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإخوان الوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 كنت في غفلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا تصموا لدي وقد قدمت إليكم للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب بنيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فِيهِنَّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ تَصْبِرُ عَلَى ما سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السدود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرور